إثنان استمع إلى العبارات ثم ضع علامة صح تحت الصورة الصحيحة غرفة النوم حمام غرفة الجلوس صالة غرفة الأطفال مطبخ